قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياءه ولكن لا تشعروا هنا يعني هذه الآيات آية عظيمة جدا فيها أيضا يعني إرشاد الله لفعله لعباده أن يتمسكوا بحبله حتى لا يكون الأمر ينفرط عندهم في مسائل ال البلاء إذا نزل أو ب... في غجره عليكم السلام تبارك وتعالى عليكم السلام تبارك. يا أيها الذين آمنوا هذا نداء ونداء للمؤمنين. وقلنا دائما إن سمعت الله رفع له ينادي على المؤمنين فأود أن ترها سمعك وهذا قاله ابن مسعود لأنه أمر تأتم به أنهم تنزجر عنه يا أيها الذين آمنوا كأنه قال أيضا ما يأتي هو علامة الإيمان يعني تحقيقه هو علامة الإيمان. فتحقيقه يثبت لك بأنك حقا تمسكت بالإيمان. قال يا أيها الذين أوتمسكت في الإيمان. بأنك تتأمر بأمر الرحمن. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلت. عليكم السلام والبركات. رضي الله عنكم الشيخ. صلى الله عليه ورعاه الله مقبل. قال استعينوا رضي الله عنك. أحسن الله لك السيد. رضي الله عنه. قال لما فرغ الله من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر ولأن الدين نصفان. نصف صبر نصف شكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرب الأمويون إن أمره كله له خير إن أصابته درء صبر وهذا له خير وإن صادته نعمة شكر وهذا له خير. وأرشد إلى إلى الاستعانة بالصبر وبالصلاة والصبر, والصبر والصلاة أيضا إعانة كبيرة على على الصبر فهما متلازمان فإن العبد إما أن يكون في نعمة فعليه ويجب عليه الشكر لإتمام هذه النعمة ولثبوتها لقوله تعالى ان شكرتم من أزيد كفرتم إن عذاب لا شديد وإما أن يكون على يعني أصابته أضرار فإنه في ذلك عليه أن يكون من الصبرين كما قال عمر المخطاب رضي الله عنه أصوحت رضي الله عنكم جميعا أصوحت يعني لا أبالي في نعمة أو في بلية فلكل عبادة عباده وأدي عبادتها عجب الأمر المؤمن أمره كله له خير ما في ما من قضاء للمؤمن إلا وقضاء الله له فيه خير وخير كبير وهذا الخير الذي القضاء هو أنه يتعبد لا على بعبادة إما أن تكون بصبر أو أن تكون وإما أن تكون بشكر نعم ولذلك قال الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وإنها كبيرة إلا على القشعين هو الصبر صبران صبر, صبر طريق وصبر اختياري أو صبر على ترك المحرمات اللهم اغفر لنا رب العين. وصبر على فعل الواجبات اللهم اغفر لنا وصبر على أخضار الله جل في الصبر فالصبر على أخضار الله أن يكون المرء من الذين يعني يستسلمون استسلاما تاما لله دال في علاه ومن يستسلم حقا لربه فاز وحاز استبقى وارتقى وسمى إلى درجات علاه ومن أيضا يعني قد رضي أب الله ربه بالإسلام الدينة محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأيضا الصبر على ترك المحارم هذه علينا من المشقة يعلم الله أن الإنسان يضعف ويقوى طارة ويقوى طارا وتغلبه نفسه طارا ويغلب نفسه طارا والمسألة هكذا إلى أن يصل المرء إلى رضوان الله جل في أولاه فنسأل الله للفعل أن يثبتنا وإلاكم على الحق وعلى الخير وعلى البر وعلى الدين. قال الصبر قال الله قال علماؤنا صبر على ترك المحارم وصبر على فعل الواجبات وقد يعني يضع في المر أيضا عن فعل الواجبات فاتكاسل تكاسل طارا ويضعف يضع ونسأل الله أن يقوينا على طاعته وأن يقوينا على ترك المحارم وأن يقوينا أن على على على متابعة التوبة الأوبة صورة الفيء لله تعالى ربنا في رحمته لا وزعما تعالى فإنك أنت الأعز الأكرم الله يا رب, رب يحفظك من كل سوء الله يرضى عنك يعني ويرضى عن الجميع الله مأمون رب العالمين قال الله تعالى استعين بالصبر والصلاة والنعمة كبيرة إلا على القاشعين نعم والصبر صبران كما قلنا أو صبر ثلاثة صبر على ترك المحارم وصبر على على فعل الواجبات وصبر على أقدار الله الملمة وقد يعني يقوي المرء في ذلك كثرة ذكر الله دار الفعل، الاستغفار، كثرة كثر في الحمد والشكر، هذا كله هو على الخير الكبير، كله هو على الخير الكبير، فلا يكون خيرا فوق الخير أو فوق فوق, فوق خيرات، نعم قالت علَى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله هذه حياة الشهداء، الله دار الفعلاء بإيمينا حياة الشهداء وفضل حياة الشهداء وأن الإنسان يكون شهيدا عند ربه دار يتمثل في الدرجات العلا. وأن من باع نفسه رخيص لله فاز وحاز وارتقى وسمى وأن الله جعل قد اشترى منه نفسه وما له وله الجنة كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله في فيقتلون وقتلون عدا عليه حقا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تشعروا يخبر تعالى ان الشهداء في برزخهم احياء يرزقون لما جاء بسهم ان ارواح الشهداء في حواصل طيب خضر تسرح في الجنه حيث شاءت ثم تاوي الى قناديل معلقه تحت العرش نعم ثم تاوي الى قناديل معلقه تحت العرش فطلع فطلع فطلع عليهم ربهم اطلاعا فقال ماذا تبغون فقالوا يا ربنا واي شيء نبغي وقد اعتيتنا نعم فاي شيء نبغي وقد اعطيتنا ما لم تؤتي أحدا من خلقك وقد ما لم تؤتي أحدا من خلقك ثم عاد لهم بمثل هذا فلما راوا انهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشادة فقول الله رب الجلاله جل إني كتبت أنهم إليهم لا يرجعون إني كتبت أنهم إليهم لا يرجعون يعشقوا من شدة ما هم فيه من نعيم وكرامة أسعاده بجوار رب العالمين يطلبون الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله إن الله كلم أباك كفاحا فقال له تمنى فقال أن عودة الدنيا، فأقاتل في سبيلك، فأقتل، فأقاتل، فأقتل، فنظر، فلما علم أنه لا يريد شيئا، تركه، ولأن الله الله رفع قال كلمة لا أرجع فيها بأنه من خرج من الدنيا لا أرجع إليها مرة ثانية. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن الطائر نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة. حتى يرجعه الله الى جسدي يوم القيامه يبعثه هذا على كل المؤمنين لكن على ارواح الشهداء فهم في حواصل طير خضر تسرح تسرح في الجنه نعم ولذلك أن صلى الله عليه وسلم قال الشهيد يغفر له من أول دفع من دمه يغفر له كل دم في أول دفع من دمه يعني مهما قدم من الذنوب والسيئات والمعاصر وانظر هنا معلوم أنه شهيد رجل باع نفسه رخيصة لله جال فعلات قد خلط ولذلك يخشع على نفسه من ذنوبه فكان الله تعالى يبشره أن أول دفع من دمه يكون بها مغصاة أزنف، فكيف بحياته وروحه؟ إن الله اشترا من منا أموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون واقعون وعدا عليا حقا، فيقتلون واقتلون واقعا واقعا عليا حقا. بس الله جعل جميعا من السعداء الشهداء، وجعل بجوار النبي سعداء ب بمرافقته ومرافقة ومرافقت الأنبياء. الفؤاد المستمبطة عند النداء واجب التأهب لتحقيق الأمر أو النهي من قتل في سبيل الله فهو الجنة في الجنة إن كان في سبيل الله والله أعلم بمن يقتل في سبيله عجب الأمر المؤمن أمره كله له خير فهو يتنقل في العبادة بين صبر و بين شكر من الأحكام التي وقفنا عندها في آيات الأحكام وما زلنا مع المحرمات